اللهم ربنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست اسماءك اللهم لا يرد أمرك ولا يهزم جندك سبحانك وبحمدك اللهم اعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين اللهم اعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين اللهم وارزقنا فيه صلاة قبل الممات اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم عز الإسلام وانصر المستضعفين في كل مكان اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان اللهم أنجي المستضعفين في سوريا و اللهم انج المستضعفين في سوريا وبورما يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت نصيرهم وأنت عضيدهم وبك يقاتلون اللهم أنت نصيرهم وأنت عضيدهم وبك يقاتلون يا ذا الجلال